بسم الله الرحمن الرحيم تقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحفظ الله أن يكون den le kanå om erje duved la er se du den ki Habba ha duæse وغالت المراجع ما لهم نقراروا خيل المنايا اسرجت فتاهبي حطين ان راحات سوف تداروا يا إخواني كيف يكون العالم اليوم لو لم يكن هؤلاء المجاهدون لو لم يكن هذا السلاح لو لم يكن هذا الاعداد لو لم يكن هذا القتال لو لم يكن هذا الاستشهاد لكان التجروف كل هذا القتال في سبيل الله عز وجل لكان الكافرون قد استولوا علينا ولعتقلوا كل شارع ولقتلوا كل من يدعي الشرانح حادثه سوف تداروا كل كل الترنج فبنا ساعدكم يصير نحوس سا واذا لم يعظكم درس قديم وجديد نذكران دروسا في شباب الجهاد في شباب الجهاد نشعل نارا تحت اقدامكم محرب ضروس شباب ياتي المنيه وردا للكريم الرحيم باع النفوس تكبير الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ضربوا للطاوت في الإبلاد وهبلوا نطفوه ضرد من المفاقعات نهلوا منه دم وعلوا ما ردوا السلاح اللغمات من يوم نتروه وسلوا سلوا من يوم نعدوا فعلاد بصر خلع منهم وغلق مراجل ما لهن قرار المرايا المنايا أسرجت فتهبي حطينوا ان راحات سوف السلام عليكم الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و السلام ورحمه الله و السلام عليكم ورحمه الله و بركاته و السلام عليكم ورحمه الله و بركاته و السلام عليكم ورحمه الله و بركاته و نقول في كلمه الحق التي عزت في هذه الايام فاصبحت المنابر منبعا للباطل واسرعه البحشاء بعد ما كانت عنوانا للحق وكانت وكانت منبرا يقال عليه الحق إن المنابر في الإسلام ما رفعت إلا لترفع صوت الحق في الناس فخطر لاعوادها لا لمن يلين له للحق عود لا لا يسقي لخناسي إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام أحييكم يا أهل الجهاد والرباط وأنتم مرابطون على ثغر من ثغر الإسلام فقد صدق فيكم قول القائل سجعت أبث الودة سجع النوارس طروبا على إيقاع ضرب الفوارس فوارس عز يستضلون بالضبى إذا لاح أمن للجفون النواعس يخوضون أهوال الحمية تجشما إذا هابها الرعديد يوم التداعس فلله أرواح هناك وأنفس يزفونها للحور زف العرائس ولله من في الله تعشق أذنه صليل العوالي أو صهيل العوابس همات سعوا للسبق في غاية الندى جهاداً وفازوا بالمقيل عرام السين تكبير الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أكبر الله أكبر ونبدأ من حيث تهينا بالأمس وقد توقفنا عند الكلمة للأرض بالإعداد والرباط فليتفضل مشكوراً بالجراء وقبل ذلك لنفتتح بآيات من كتاب الله لأن خير ما يبدأ به كلام الله <تصفيق> في تفضل أخل العباس يسمعنا آيات من كتاب الله لعد الله أن يشرح من قدرنا وأن بها <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم فائدين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات, ورضوان وجنات لهم فيها نعيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجل عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتحدوا،, لا تتحدوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا, أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها قول يا كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ان ترثموا وتجاره تخشون كسادا وتجاره تخشون كسادا وما سكت ترغبونها احب اليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدن قوم الفاسقين بارك الله بك أحمد كريم والآن معكم في <تصفيق> الحضرات كلمة يعجاد والرباط ومسفرات الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفده ونتوب إليه ونعوذ بالله من شروره ومن سياة عملنا أن يهدي الله فلا مضي له ونهي فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودني الحق ليغهره وعلى الدني كله ولو كره الكافرون أما بعد، إخوة الإيمان، إن أمتكم هذه كانت أمة الريادة والقيادة كانت تقود هذا العالم وتسوسه ويخضع لها أعداء الله عز وجل للكافرون ويرتعب منها أنواع المرتدين والكافرين حيث كانوا يحكمون بشرع الله عز وجل ويطبقون كتاب الله تبارك وتعالى ثم لما دار الزمان دورته، مضى بالمجد قوم آخرون وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون هؤلاء المسلمون كانوا قادة, قادة هذه الدنيا كما قال القائل ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جدود خالدونا وتطرنا صحائف من ضياءهم فما نسي الزمان ولا نسينا نسي وصطرنا صحائفا من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون لكن هذا السؤال لم يطل فجاء الله عز وجل بهؤلاء الشعف الغبر الذين لا يأبه لهم الناس جاء الله عز وجل بهم ليعيدوا لهذه الأمة مجدها وليرفعوا الراية من جديد وجيتم هنا تعدون العدة لقتال أعداء الله عز وجل وتمتثلون أمر الله تبارك وتعالى في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم ينطوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وقد أخرج الإمام المسلم في صحيحه تفرد به من حديث عقبة بن عامل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية فإن المتشدقون الذين يريدون أن يفسروا كلام الله عز وجل بغير ما يفسره به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عز وجل عليه كتابه فأخبر الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن, القوة أن الاعداد المأمور به وأن القوة المأمور بها هي الرمي ويدخل في ذلك جميع أنواع الأسلحة التي يستخدمها المجاهدون في سبيل الله عز وجل وقد حضت الشريعة على هذا الإعداد وحضت على هذه الرماية فأخرج مسلم في صحيحه أيضا تفرد به من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه رأى عقبة بن عامل رضي الله عنه وهو يختلف بين غرضين فقال له تفعل هذا وأنت شيء كبير يشط عليه فقال له لو, أسمع لو لا شيء سمعته من النبي لو لا شيء استمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لم أعاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها وفي لفظ جحدها وهما بمعنى واحد تكبير الله, الله, الله, الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها المجاهدون إنكم مع إعدادكم لقتال الكاثلين فإنكم تروحون وتغذون إن كنتم مخلصين بكثير من الأجل والحسنات فأنتم مرابطون في سبيل الله عز وجل وأنتم تغذون وتروحون في سبيل الله عز وجل وأنتم تحرصون في سبيل الله عز وجل وأنتم تقاتلون في سبيل الله عز وجل ثم القمة الكبرى والنهاية العظمى الشهادة في سبيل الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تهيحون واخرج الشيخان في صحيحيهنا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها والغدوة يغضوها الرجل وبالروحة يروحها في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم في جنة خير من الدنيا وما عليها واخرج مسلم في صحيحه تفرد به من حديث سلمان الجائسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يومه بسبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان وأخرجت المبي جامعه وقال حديث حسن صحيح من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله عز وجل أما فض الحراسة في سبيل الله عز وجل فقد أخرج البخاري صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله كل ما سمع هيعة طار إليها إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وأنتم في جهادكم هذا إن الله عز وجل الشهادة فتلك الغاية العظمى وإلا فإنكم تنوتون في سبيل الله عز وجل وقد أخبر الله عز وجل عن فضل من هاجر في سبيله فقال جل من قائل فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وما عند الله خير ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فأين القاعدون من هذا الأجر العظيم وإن المرابطون لا في سبيل الله عز وجل وإنما على ثقون نسائهم وشتان بين من يتلقى من ثغره الرضاف ومن يصب عليه من ثغره حمم العذاب تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يستمع عند الله عز وجل بل صاروا كما قال الشاعر كم خيّف الشيب آمالا لنا وغدا يحقق الحلم من لم يبلغ الحلم إن الله تبارك وتعالى إنما يرفع الإنسان بعمله وإنما يرفعه بإخلاصه وتقواه لله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم تفرد به من حديث أبي هريرة ومن بطأ به عمله, ومن بطأ به عمله لم يسرع به عمله لم نسبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا من حديث عمر بن الخطاب قال إن الله عز وجل يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وإنما يرفعهم به ويضع الآخرين إذا لم يمتثلوا أوامر الله عز وجل ويرفع أولئك إذا امتثلوا أوامر الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم تفرد به أيضا من حديث أبي مالك الأشعري أنه قال والقرآن حجة لك أو حجة عليه لخذتكم درعا علي لتمنعوا نبال العدا عني فكنتم نصالها وقد كنت ارجو منكم خيرا ناصر على حين خذلان اليمين شمالها فين أنتم لم تحفظوا مودتي فين انتم لم تحفظوا مودتي بإماما نسفون لا علي ولا لها طفوا موقف المعذور عني بمعزل وخلوا ني بالي والعداء تكبير الله, الله اكبر الله اكبر هكذا يقول المجاهدون للقاعدين يسعكم السكوت ويسعكم أن تخلوا بين نبال المجاهدين ونبال أعداء الله تبارك وتعالى فإن انتصر المجاهدون فوالله الذي لا إله إلا هو تقوم السماء والأرض بأمره لن يعدوا فيكم شرع الله عز وجل وإن انتصر الآخرون ضروا رأيكم عن ذاك ولن ينتصروا بإذن الله عز وجل فقد وعد الله تبارك وتعالى المجاهدين بأن العاقبة المتقين وبأنهم هم المنتصرون أيها المشاهدون ونهاية الأمر وعظمته هو الموت في سبيل الله عز وجل سواء أمات الإنسان في القتال أمات وهو مرابط في سبيل الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ومن يخرج مهاجراً إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله قال الله عز وجل ومن يخرج, ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فأخبر الله تبارك وتعالى أن من هاجر في سبيل الله عز وجل قتل بعد ذلك أو ان اشره على الله تبارك وتعالى وقال الله عز وجل الله عز وجل الله عز وجل والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له خير الرازقين لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وأخرج الإمام مسلم في صحيحه تفرد به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله عز وجل فهو شهيد فقال إن شهداء أمتي إذا لقليل من قتل في سبيل الله عز وجل فهو شهيد ومن مات في سبيل الله عز وجل فهو شهيد قال النووي يرحمه الله من مات في سبيل الله أي بأي صفة مات وهذا الحديث قد ورد ما يفسره من أحاديث أخرى وإن كان فيها بعض المقال فمنها ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فصل, يعني خرج من فصل غاسيا في سبيل الله عز وجل فمات أو وقصته دابته أو لدغته هامة أو مات بأي حتف شاء الله عز وجل فهو شهيد فإن من يسمع هذا الأجر العظيم ثم يقعد عنه واختار الدنيا وعذابها راضيا بالدنيا وعذابها وقد, تزينت وقد فتحت أبواب الجنة وتزينت الحور لخطابها ثم يرضى الإنسان بعد ذلك بالدنيا وصابها وعذابها وأصابها وربي إن من يفعل ذلك لمغبون أما النهاية العظمى فهي الشهادة في سبيل الله عز وجل وهي المرتبة التي أعان العليم على تطلبها علمه وأعان الحليم عليها على تطلبها وحثه إلى طلبها حلمه منزلة تمناها خير من طلعت عليه الشمس وغربت محمد صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والله لولا رجال لاجد دول رجال لا يحبون أن يتخلفوا عني ولا اجد ما احملهم عليه لا تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله عز وجل ولو جئت ان يقتل في سبيل الله ضمن وحيا ثم يقتل ثم وحيا ثم يقتل من الزاعمون الاقتداء في صلى الله عليه وسلم أليس من الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم الجهاد لو لم يكن فرضعين فكيف به وهو فرضعين إن كثيرا من الزاعمين الاقتداء بمحمد إن كثيرا من الزاعمين لاقتداب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ينسونا أن قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن هذه الآية التي هي الأصل في باب الاعتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في معركة الأحزاب حيث بلغت القلوب الحناجر وحيث قعد المنافقون والمخذنون والمرجفون أيها المجاهدون في سبيل الله احرصوا على القتل في سبيل الله عز وجل وعلى الموت شهداء في سبيل الله عز وجل وذلك بالصبر والرباط والاستعداد للقتال فإن الله تبارك وتعالى إذا علم من الإنسان الصدق وفقه بإذن الله عز وجل فقد أخرجا في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وأخرج الإمام مسلم في صحيحه تفرد به من حديث أبي موسى الأشعري من حديث أبي بكر ولد أبي موسى الأشعري قال كنا بحضرة العدو فقال أبو موسى الأشعري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تحت ظلال السيوف قال فخرج رجل من الصف رفت عليه فقال انت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فكسر غمد سيفه ثم رجع إلى قومه فقال أقرأ عليكم السلام ثم قاتل فقتل تكبير يقول صادقا لإخوانه المجاهدين أقرأ عليكم السلام ثم يركض سيارته المفخخة أو يلبس حزامه الناس ليذهب إلى أعداء الله تبارك وتعالى فيلتقي وإياهم عند الله عز وجل وشتان ما بين القتلين قتل في سبيل الله عز وجل وقتل في سبيل الشيطان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغود فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أما يحرضكم إلى القتال في سبيل الله عز وجل ما أخرجه الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له شيء عند الله عز وجل يسره أن يرشع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامه لما لا من له منزلة عند الله عز وجل يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من الكرامة وفي لفظ لما يرى من فضل الشهادة إن إخوانكم, إن إخوانكم الشهداء في أحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة جل جلاله كلمهم كفاحا فقال, تمن فقال تمنوا فماذا تمنوا إنهم تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا مرة أخرى لما يرون تكبير مم. الله أكبر. مقتاد جوادي وقاذف به وبنفس العام يحدى المقاله فيارب إن كانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف ولكن أحن يومي شهيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف كتائبوا بالصحرايا اللفذ تكبر الله أكبر كتائبوا بالصحراء التي بينهم ارتقى الله نزلون عند التساحف إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى معود ما في المصاحفين لقد كان عبد الله بن رواحة حين ودع المسلمين خارجا إلى سرية مؤتة قال وأنشد بخاطب ناقته إذا أديتني وحملت رحلي قال لها كشألك فنعمي وخلاك ذنم ولا أرجع إلى أهلي ورائي وعاد المسلمون وغادروني دفيما بين مجتمع اللوائي إنه لم يكن يريد الرشوع إلى أهله وكلا ينبغي أن يكون البجاهل طلق الدنيا والقاها وراء ظهره وتركها للمتكالبين عليها وما قيمة الدنيا حتى يتكالب الناس عليها مهما طال العمر فإن الإنسان سيدعها وجنة الله تبارك وتعالى خير وأبقى لمن كان يؤمن بالله عز وجل فلما ودعه المسلمون وقالوا لهم ردكم الله قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقله الزبدا أو طعنة بيدي حران مجهزة بطعنة تنفذ الأحشاء والكبدى حتى يطال اذا مروا على جدثي يا الله من غاز ومقدر الشدائد الله اكبر الله اكبر اننا حان وقت المعركه قال أقسمت يا نفس لتنزيلنا طائعة نو لتكرهنا ثم قاتل حتى قتل فماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد نعاهم صلى الله عليه وسلم وإن عيناه لتذرفان كما في صاحب البخاريين حديث أنس ثم قال ما يسرهم أنهم عندنا أو ما يسرنا أنهم عندنا على الروايتين إن الشهيد لا يريد أن يرجع إلى الدنيا والمؤمنون لا يريدون للشهيد أن يكون عندهم وإنما يختارونه ما عند الله عز وجل فهذا دربنا إنا سائلون عليه حتى يرزقنا الله عز وجل الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين أو يحكم الله عز وجل بيننا وبين أعدائنا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 الله رب العرش الكريم إن يتقبل من أخينا ما قال وإن ينفعنا بما قال وقديما قال الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الجيور والآن إلى المحر الخامس وهو في الدغة الوطية حسان بل يتفضل أشكر الفلاني أعفوا في اللحجة فلانية السلام عليكم كمية <ثميتي> الله سبحانه وتعالى مجولي عن نبي صلى الله عليه وسلم جوا سبحانه وتعالى تجد نري من مجين الإسلام ila wal jihad fi sabilillah ngati dunga nandi alhamdulillah rabbil alamin chakkal le men jennana wondi men jengi ma lawul gonga faade allah subhanahu wa ta'ala men yewi men yewtima men tawi ala kuriyade to e aljannaji allah subhanahu wa ta'ala minen en bartan tal tambi min qa'ida si bilad almaghrib alislamiy minen barandire e heferebi takbir allahu akbar allahu akbar allahu akbar tetawo minen jananana wonde talla bara do e amen siki ala ko aljanna woni jani mudum jeminen jananana honde kedi kala bara e mabbe o jeengi سبحانك اللهم وب الحمدك واشتراً لا إله ومتوسط الله خيراً على معرفة سبحان الله عز يصير الأدان والآن مع المحور السادس وهو أيضاً بإحدى اللهجات المحلية وهي الطارفي. اللهجة الطارقية مع أخينا عمر فليتفضل مشكوراً وجوعاً الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لمو الله سبحانه وتعالى إذا نغيجني نسد من إزازجرن غدغتابرة مسين غياب كن الحق السبب واسخلق الله سبحانه وتعالى شنا والدكال دا داغن اخلقنا الله سبحانه وتعالى ايات كل الحق امرنا نسل غير نسلم نرد ان هجت دقلن لله سبحانه وتعالى ايات كل دغدن ياك دغ الاخر الزمان واسي نسلم الطيب بغن الشر وامسينا سبحانه وتعالى اتقالن الدين أنتنى ضاعتكارن دغ الدنيا يكوفار اليهودة دنسال أغرد راسن أكبر أكبر أكبر الله أكبر أكبر مجهان أرغب ندي الدنيا الشكشة لندغ الحق المسينغ وين الشريع المسينغ سبحانه وتعالى وين طابرة نماشور صلى الله عليه وسلم السمغرن الدنيا راسن ارث سنه مراد جنتني كفر ورتن جنهرت امرادنا كن يخصن دبا ان عمر ابي الخطاب رضي الله عنه نحن قوم عز الله بالإسلام فمهما ابتدغين العزة في غير الاسلام اذن الله انك كن يبدين الله سبحانه وتعالى كل سر الاسلام اي ترات قول سر الإسلام ها نغي سر الله سبحانه وتعالى اوا راي الزمن يدغي نسلم تترنا تقول الطارفين وطيارات وطيارات وطيارات وطيارات هذا هو السبب نيريس السبب هو أن تكون في الدنيا هكذا غالآخرة أنت تكون للدين فلن تكون للدين هنا وأن تكون الله سبحانه وتعالى أمر ما هناك قيمة نحن نضشك شئ لغ الحق المسيح أمر هذا الدعوة الله تيتهوسكيد تسكتو الدين يعني قلوة المثالي الحق الوسيلة التانية الحق مشان الحق ورطي اللاردا وتكوبا تكوبا ثان الحق انت سي زبط الله سبحانه وتعالى تعد هلت الناس ذبح محن... الله الله اكبر ما انا ما محن... انا راس السنه الشديده كفر ورطي الجاهر ورا موسى غر سينامس سينا مسينا سبحانه وتعالى عذ بالله من ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم العلونا إن كنتم مؤمنين تكبير الله, الله أكبر أعفل لنا الله, الله سبحانه وتعالى إن <محة> زجر جغتها بارة ممسينة ومسانة زجر ماموس انت تقو باتان الحق أعفل لتقل تقو باتان الحق مرادة يكوفا راسا وراموسا نهرتا موسى عشون ديهن انساء امر الصحه تنكو فريده غير الناس د امريكا الولايات المتحده خلوايني دغماموس اوا ساراس ايهنن ساراس افلكر يا دمرت الله سبحانه وتعالى تهولها والنط سنه تيم غير ان قد وري الله ده سمغر غير الله غير الله وري يرضين الله سبحانه وتعالى نتقل الدين ايت اللي مو تمخلو انا غير انا غير من خاف الله خاف كل شيء ومن لم يخاف من الله أخاف من كل شيء إريك صدى مسينك سبحانه وتعالى أهدتك صدى اطلع مهرت إريك صدى مسينك سبحانه وتعالى انت لا يدير اطلع مهرت أما لا تفرطان أجيل الماموس أجلت عن غرج المدى صالى الجهاد فرض وعين فلي اطلع من اسلم ورط الله صار وفوق أما لا تنغسى وأنني مضى لنا العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا وسنتدنا ما شر صلى الله عليه وسلم ان الناس كن يض ا رنا نعود يغريشننا هنعا وغنا مرات تن تتبت غور مسين ورا هانا طافن كن يض اش اليوم امرنا نذكر الله امر النصره والانظر نهارنا الصفره انظر غاس هنع بكل الله اكبر الله اكبر لا حول ولا قوه الله أن ينقع به وأن يربع وإننا لا يبتنا هذا المقام أن نوجه رسالة مختصرة إلى ما يسمى لجمعية البر وباختصار إنما نقول لهم أبياء التنقيلة قديما بعلماء نجد فنقول لهم أيا علماء مملكة تولت فصوم الدين في ثوب التصدي متى كان الدفاع إذا تعدت جيوش المشركين من التعدي سقينا حمض للحكام مرا فكيف وصفتموهما ذا قشادي ونقول لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من التخذير عن الجهاد وأن يكونوا كإخوانهم الذين نفروا إلى ساحة الجهاد وكانوا معهم ويعركونهم والمحور السابع هي أيضاً كلمة باللغة المحلية التماشط لغة طارقية من أقل مقدار بل يتفضل أشكوراً تكبير الله الله, الله, الله داو والسلام على الحمد لله الى هنا دي وين حنا تيرا بركه الله لله لها هي دواءنا ثم وانا الزل دات موثنا سن الله دواء دواء دواء وانا وانا ايروا سرس مسينه وانا الشيطان ديروا هاد الكم دي ايوا ايوا لا صط موسى ان الله يروها لكم انا ترى عنده ان كما قال كما قال عمر ابن الخطاب كما قرات لنا عمر بن ما كتاب الله قرات الكتاب اه يا سي تسونت انا نماشي في الصين نضرب سيتا جات هاقي يضرع جانين يجرى وتناوى هاقي يضرع جانين ناوى تناوى <تصفيق> أواسي الله تعالى ما أكون ممسينق ساشتغيام أدين تغيام الجهاد معنات الكومية في مكاسب بين الدنيا سواء الزرق سواء <تصفيق> تمضين سواء وولا هدوين هرد غير المنيد أكون نزل ممسينقا ديسرس ممسينقا دي ديسرس ممسينقا ديسر المنائكا سوين دغدا غير ريس وليس لكم ممسينقا أكون وكاي أتكوم دغور تقيل ممسينقا اصيصن ابن سليمان يرن نوت قل ان تنهاك الى الاخره اتق الله الجهاد اجاهد في سبيل الله اصلي ان تنث كلمات سنور دين حق الى الاخره كذلك كتب ورد وارجو دي ان نهايه انهاه قط نقيماني او اس يوم مرمسين غفلت بردا او اس يوم مرمسين سبحانه وتعالى ويجاك المقصر وستيد دي خلق لذلك اللغة تأتيش بارداء دقائقاء قائية لذلك اللغة تأتيش بارداء ويجاك رفض الطمام ناو اسم الناد ناونا نقلتي بيجاك رفضوما اللغة تأتيش بارداء الله خيرا خلبي حمار المتوار يعني التالي مع الأخ ابو عمار الغيني يتفضل مشكورا مأجورا وهو في اللغة البرتقالية أعوذ بالله من الشيطان العجيم بسم الله والصلاة والسلام على من الله نبي عباد قرانكز مسلمان رسبتوزو لابور سيز الله سبحانه وتعالى رايكي قريسة سيوه قريسة سيون pa um motivo cada um pecador como que por consegui Allah Subhanahu wa ta'ala antes de morto na dimparel porque depois de morto não vai ser Allah Subhanahu wa ta'ala inapunta de ruzon final cada um pecador que se como Allah Subhanahu wa ta'ala cria nesse mundo li e congul ba motivo que motivo aos inimigos de que motivo na luta como que por contradia porque por que dignidade de cada um sulman e portanto não afirmar نتنظيم القاعده للمغرب الاسلاميه تكبروا <تصفيق> <فلا تصفيق> فراءون ديناس نونالوتا نوغيريا كما كنا قول فرمان داري الله سبحانه وتعالى نطور بارتيمون نوكو بلافار دي الله سبحانه وتعالى هذول كثر بلافار الله سبحانه وتعالى تبستو <تصفيق> موتو الله انا المحرر المتوادي مع الاخ ابن وهو ايضا في الدعاء باللهجة الحوصة في تبط أعوذ بالله من الشباب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ga al'ummar muslimai kuma al'umma wayanda suke وتعالى yaran hausa su zo su amsa kiran Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu istajibulillahi walirrasuli itha da'akum ma yufikun wa alamu anna tema kama sharia Allah subhanahu wa ta'ala ka adinu musulunci ba wai su koma gida cewa musulunci shine zai ba la falabudda sai sun tashi sun dauka ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar an-nahu subhanahu wa صلى الله وسلم على رسول الله بسم الله الله La cause de la présence des cieux, de la terre, du jour, de la nuit, de l'alternance, du jour et de la nuit, c'est la religion. Et tant qu'il y a encore la religion, il y a encore la vie au moment propice où Allah l'a décidé. Le jour où il n'y a aucune religion, surtout l'islam, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, la religion choisie par Allah est l'islam, tout autre qui choisit. Autre religion que l'islam n'est pas accepté, n'est pas agréé et il est parmi les perdants dans cette vie comme dans l'au-delà. Le prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam, seul dernier des prophètes, il est envoyé à l'humanité toute entière, aux dieux et aux humains afin que la seule soit adorée et afin que la charia d'Allah soit pratiquée dans le monde entier. Tout le monde doit savoir, oh vous les humains, venez, venez afin que nous adorons qu'un seul Dieu unique, que nous soyons tous soumis à Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'unique, c'est l'absolu, il n'engendre pas, il n'a jamais été engendré et l'île n'est comparable à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a crié pour l'adorer et pour pratiquer sa charia. Et nous aujourd'hui on veut vivre les humains. Veulent, veulent vivre selon leur opinion, selon leur ambition et laisser la religion d'Allah. c'est la perte c'est la perdition dans cette vie comme dans ledelà le jihad c'est une obligation le jihad c'est l'élévation c'est l'élévation de cette religion dans cette vie comme dans l'audelà et cet appel est dit à l'occident à l'orient à tous les romains je les rappelle la parole qui Khed et Ben il da, di ho mamma où la Romains, <liteượbs> ali, pa, bu... si je le roin وال إلى الس لا أ ال Allah ou le anze la ila pour or, il vous fera descende par nous Allah. Allah. Cette que vous Am le les, les Européens pour nous c quoi c'est comme ce que dia S expectations of these eren, though opple of the gospel, hatt ha mevill som så åolte for at de rekay, så det blir du ikke en 사gram for på Port. För oss dette stedetke sandssamme på denne retten avgjeden. Det h Tir lu bekymben skal vere på denne rettenen. oss vår بهذا الدين الذي اعزنا الله به الله اكبر الله نيت تطنكر la puissance ou le nombre on vous combat par cette religion par laquelle Allah a élevé dans cette vie comme dans l'audelà comme ce que Omar ibn al radi Allah an il dit Allah bil ma tabghina al azza fi ghayr des mique Allah a élevé par l'islam et si on cherche une élévation autre que l'islam nous serons baissés. alors cet appel est dit aux américains aux russes aux européens au monde qui nous sommes à votre poursuite afin que vous reveniez vous pratiquez la religion et le jihad inshallah c'est la victoire pour nous c'est la victoire وفي من منبرنا هذا فنقول لأمة الإسلام أبشري فإن, فإن النصر قريب بذين الله عز وجل فهؤلاء أبناؤك من كل مكان اجتمعوا لنصرة دين الله عز وجل ولننسى أن نهدي منبرنا هذا إقادة الجهاد ونقص بالذكر اميرنا وشيخنا أبو مصعود الودود فنقول له إن أبنائك في, في مغرب الإسلام وخصوصا في الصحراء قد سلوا سيوفهم ينتظرون عوامرك وإيه سعاداتك تكبير نبديه أيضا لقادة الجهاد ولأئمة الغشاد في هذا الزمان الشيخ أسامة بن لادن الله والشيخ إيمان الظواهري <تكبير>, تكبير إن ترى الإسلام إن في مغرب الإسلام ولله الحمد يتوافد عليه المجاهدون من كل مكان فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ونقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه رفور رحيم